نعم زيارة خلها بشيء خلنا في درسنا خلنا في درسنا بس الأول يلا بسم الله نعم نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به والأمر بإيجاد الفعل أمر به وصلنا هنا أخذ شيء خلصنا ولا يقتضي الفور جيد وخالفنا المؤلف قلنا بل يقتضي الفور واحتجزنا بحديث الإمام مسلم. كذا؟ طيب. قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة حاصل هذا أن المؤلف رحمه الله يبين أن الأمر بالشيء أمر بلوازمه التي لا يتم إلا بها فقد يأتي الشرع ويأمرك بأمر ولكن لا تجد أنه أمرك بمقدماته وبلوازمه اكتفاء وعليكم السلام اكتفاء من الشارع أن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به مثل المؤلف مثالا جيدا فقال كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها هذا صحيح أن الأمر بالصلاة أمر بالطهارة ولكن قد ثبت الأمر بالطهارة على وجه الاستقلال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إذا فمثاله صحيح، ولكن المثال الذي نضربه ولم كهالبي، ولم يأمر الشرع به على وجه الاستقلال كالطهارة أمر بالصلاة وبالطهارة أمر الله عز وجل لك بالصلاة. فالله عز وجل يقول واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ولكن لا نجد ان الشرع قد امر حي لما امرك بان تصلي في الجماعه لا نجد في هذا ان الشرع امر ببناء المساجد في هذه الايه انما امر بالصلاه وأمر بالجماعة فكان من لازم ذلك أنه آمر بإقامة المساجد التي تؤدى فيها الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله نودي من أين من المساجد إذا فأمر الله لك بالسعي دليل على أن هناك بقعة خصصة فالأمر لا يتحقق إلا بوجود المسجد فصار وجود المسجد مأمورا به طيب كذلك لما أمرك الشرع بالزكاة أمر الشرع لك بالزكاة من لازمه أنك تعرف الشساب وتعرف نصاب الزكاة لأنه لا يمكن لك أن تؤدي أمر الله في الزكاة حتى تعلم النصاب الذي أمرك الشرع به فعلمك بالنصاب صار واجبا لكي تؤدي حكم الزكاة التي أمرك بها وكذلك الحج الله عز وجل لما أمر بالحج ما أمر بالسفر إلى الحج؟ وقد علم الله جل وعلا أنه لا يمكن الإنسان أن يحج في أغلب أحوال الناس إلا أن يسافر فصار أمر الله لك بالحج أمر لك بالسفر إليه إذا فتاره يأمر الشرع بالمقاصد ويأمر بوسائلها كالصلاة مع الطهارة فأمر بالصلاة وبالطهارة وتارة يأمر الشرع بالمقاصد ويسكت عن وسائلها إذ علم أنه لا يتأتى أن يحصل ذلك المقصود إلا بوسيلته لذلك الأمر بالشيء أمر بلوازمه التي لا يمكن أن يوجد الأمر إلا بها والأمر بالمقاصد أمر بوسائلها التي لا يمكن أن تتحقق المقاصد إلا بها كذلك العكس إذا نهاك الشرع عن أمر نهاك عن وسيلته المؤدية إليه لما, شرع لما نهى الشرع عن الزنا حرم النظر إلى المرأة لأن النظر وسيلة إلى الزنا فلذلك قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ثم رتب على غض البصر البعد عن الزنا قال ويحفظ فروضه فدل ذلك على أن الأمر بالمقاصد أمر بوسائلها التي لا يتأتى المقصد أو المقاصد إلا بها والنهي عن المقاصد نهي عن وسائلها التي تؤدي إلى تلك المقاصد التي نهى عنها الشرع. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله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 ومعنى برئت عهدته او خرج من العهد اي برئت ذمته من الامر ومن الطلب فقد حصل وحقق ما عهد به وارتبط به فبرئت ذمته وصح منه الفعل اذا اداه كما امر واما اذا لم يؤدي المكلف ما امر به على الوجه الذي أمره الشرع به فإن فإن العهدة لم تبرأ ولا يزال الأمر متعلقا به كما في صحيح البخاري لما دخل المسيء صلاته فصلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي فلم تبرأ ذمته فأعاد الصلاة مرة ومرتين وثلاث وإذن يقول علماء الأصول أداء الأمر على وفق ما شرع الله جل وعلا يلزم منه براءة ذمة المكلف وعدم أدائه يلزم منه عدم براءة الذمة ويبقى الأمر متعلقا برقبتك نعم وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة هو لا شك أن كلام البشر أن كلام البشر يختلف عن كلام رب العالمين فكلام البشر إجمال يحتاج إلى تفصيل وبيان فالمؤلف يقصد بقوله وإذا فعل بحسب ما أمر به واضح؟ نعم وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة لأنه أدى الأمر كما امر من الله جل وعلا ثم قال المؤلف ودخل في مبحث آخر فقال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى قالوا لم نك من المصلين حاصل ما يقول هنا أن خطاب الله جل وعلا متوجه إلى المؤمنين العقلاء البالغين فلا بد من عقل ولا بد من بلوغ حتى يفرض على المكلف الامر الشرعي والله جل وعلا اشار الى ان البلوغ من شروط التكليف فقال تعالى واذا بلغ الاطفال من واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استأذن الذين من قبله فبين الله عز وجل أن الطفل إذا بلغ لزمه التكليف وإذا أراد أن يدخل على أبويه أو على أحدهما لزمه أن يستأذن لأنه عندئذ إذا بلغ يحرم عليه أن ينظر إلى العورة فلذلك قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله ففي قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم إشارة إلى أن من شرط التكليف البلوغ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتم بعد احتلام أي أن اليتيم إذا بلغ صار مكلفا وسقط عنه اسم اليتم إذا لابد من العقل والتكليف لا يمكن أن يتصور وأن يوجد في الشرع إلا مع العقل ومع البلور نعم قد يؤمر الصبي قبل البلور لا على سبيل الإلزام وإنما على سبيل التمرين والتعليم وتصح منه العبادة قبل البلور ففي صحيح البخاري لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركب في الروحاء فقال من القوم قالوا المؤمنون أو المسلمون قالوا من انت قال رسول الله فرفعت مرأة صبيا لها وقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر عليكم السلام. قال نعم وليكم السلام قال نعم ولك أجر عندما يقول علماء الأصول أنه لا بد من التكليف البلوب لا يعنون أن العبادة لا تصلح من غير البالغ إنما يعنون أنه لا يؤمر بها على سبيل الإلزام إلا بعد البلوب وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح خرجوا الامام الترمذ وغيره مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر هذا الأمر هو تكليف على سبيل التمرين وعلى سبيل التعليم لا على سبيل الإلزام إذا الحاصل أن التكليف شرط للوجوب ليس شرطا للصحة بل قد تصح بل العبادة تصح من غير المكلف ولكنها لا تلزم الصبي إلا إذا بلغ ولذلك جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاث وعن الصبي حتى يحترم. يقول يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، ثم استثنى، فقال الساهي والصبي والمجنون غير خلينا في الخطاب. الصبي والساهي والمجنون، والمجنون لا عقل له فلا يكلف. رفع عنه التكليف والصبي يعني لو ارتكب محرم يعني كسرق أو قتل إذا ارتكب المجنون أو الصبي إذا ارتكب ما يتعلق بالأحكام الوضعية كأن يسرق مالا أو أن يفسد حقا فعندئذ يغرم لا على سبيل أنه مكلف وإنما على سبيل أنه أتلف حق غيره وهذا سيأتي الكلام عليه وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله إذا تعرض هنا المؤلف للأحكام التكليفيه والأحكام الوضعية ف لعلنا نذكر اذا طاب لكن هو ما أظن ذكر فلو ان صبيا قتل قتلا خطئا فانه يلزم بالديه باتفاق اهل العلم من الذي يتحمل الديه هذا باب اخر واضح قال يا أخي المهم تستفيدوا طالب العلم يرتب أموره قبل أن يأتي قال والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام هذه مسألة يعنون لها الأصوليون بقولهم هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا بمعنى لا يتنازع أهل العلم أن البشر كلهم كافرهم ومؤمنهم أنهم مخاطبون بأصل الإسلام قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالكفار مخاطبون بالدخول في الإسلام وبأصول الإسلام وبأصول العقائد كالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة وكذا وكذا وهذا لا يتنازع فيه أهل العلم ولا يتنازع فيها أهل الإسلام بل هو من المعلوم في الدين بالضرورة ومنكره كافر ومن قال أن أحدا يسعه أن لا يدخل في الإسلام فهذا كافر بالله العظيم إذ أنكر معلوما من الدين بالضرورة قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأخرة من الخاسرين ولكن تنازع علماء الأصول رحمهم الله والفقهاء في مسألة هل الكافر مخاطب بالفروع كمخاطبته وتكليفه بالأصول كالصلاة والزكاة والصوم والحج والصيام فاختلف في ذلك أهل العلم فقال بعض أهل العلم الكفار غير مخاطبين بالفروع وقال بعض أهل العلم من الأصوليين والفقهاء بل الكفار مخاطبون بالفروع كما هم مخاطبون بالأصول ولكن لا تصح منهم تلك الفروع الا بعد ان يسلموا ما الذي ينبني من الفقه على هذا الخلاف اذا قلنا ان الكافر غير مخاطب بالفروع فان اسمه وذنبه على كفره واذا قلنا انه مخاطب بالفروع فإن إتمه وذنبه على كفره وعلى تركه مفترض الله عليه واحتج المؤلف يعني العذاب يكون مضاعفا إن المنافقين في الدرك الأسفل إذن العذاب هناك مضاعف فإذا قلنا أنهم مخاطبون بالفروع معنى ذلك أنه يعذب على كفره وعلى تركه ما افترض الله عليه من فراغ. واحتج المؤلف رحمه الله بقوله تعالى قالوا لم نك من المصلين وهذا استدلال قوي لأن سياق الآية ما سلككم في سقر ما الذي أدخلكم النار قالوا لم نك من المصلين ولم نك مطعم بسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فجعل هؤلاء من اسباب دخولهم النار تكذيبهم وكفرهم بالله وتركهم ما افترض الله عليهم من اطعام المسكين ومن ترك الصلاه ومن ترك الفرق فدل, فدل على انهم مخاطبون واضح لذلك فإن الصحيح الذي ذهب إليه جمع من علماء الأصول ومنهم العلامه شيخ الإسلام الشيخ الشنقيطي في المذكرة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة إلا أنهم لا تصح منهم إلا أن يسلموا ولذلك جاء في صحيح مسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يقل في يوم رب اغفر لي خطيئة يوم الدين والحديث كأنه في مسلم أو مسلم إمام احمد الحاصل أن الكافر, أن الكافر مخاطب بالفروع ولكن لا يصح أن يوقعها إلا بعد دخوله الاسلام يكون عليهم... في, ويكون في, في لكن هذه لا علاقة لها بمسالتنا ما لها علاقة؟ هل هو مكلف أم لا؟ كم السلام؟ وانت إذا نظرت إلى ظاهر كتاب الله، مثلا مما يدل على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، قال تعالى: قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم. والسياق قبلها في الكفار واضح؟ فبين الله عز وجل انهم مخرطبون ولذلك لما رد الله عز وجل على الكفار قال لهم قل آذ ذكرين حرم أم الانثيين أم اشتملت عليه أرحم الانثيين ورد الله عليهم فقال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حد فدل على أنهم مخاطبون مأمورون منهيون واضح؟ لا. قال والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر ضده حاصل ذلك أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فإذا أمرك الشرع بالصلاة عليكم. عليكم السلام عليكم. الله يبارك فيك الله يسلمك من استغناش ربنا يسلمك يا رب العالمين ربنا يسلمك الله يبارك فيك فإذا أمرك الشرع بالصلاة فقد نهاك عن تركها لأنه لا يتأتلك لك أن تقيم الصلاة وأنت تارك لها وإذا نهاك الشرع عن السرقة فقد أمرك أن تأكل من حلال لأنه لا يتأتلك لك أن تأكل من حلال إلا إذا تركت ما حرم الله عليك من السرقة ونحوها فالأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده هذا واضح؟ جيد هذا مارك نعم هذا الشرع عن السرقة فقالها مارك ما في يعني ما تكلف نفسك بحظ المثال لكن بفهمه أمرك بالزكاة فقد نهاك عن ماذا فقد نهاك عن كنزها والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الاله اذا فاذا امرك بالزكاه فقد نهاك عن كنزها واضح واذا امرك بالجهاد فقد نهاك عن الركون الى الدنيا رضيتم بالحياه الدنيا لأنه ضد النفر فلما أمر بالنفر نهى عن ضده وهو ماذا الركون إلى الدنيا فالامر بالشيء نهي عن ضده لأن ايقاع الضد يقتل الأمر هو كذلك واضح؟ نعم ولذلك تجد أن الله جل وعلا يذكر الأمر ويذكر ما يتنافى معه فهمت علي نعم يذكر نعم قال رحمه الله والنهي استدعاء الترك بالقول قال والنهي قال والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه قال والنهي استدعاء الترك بالقوز استدعاء أي طلب طلب الترك احنا قلنا في الامر استدعاء الفعل طلب ايجاد الفعل النهي استدعاء أي طلب الترك استدعاء الترك بالقوز انه نهاك عن كذا اذا النهي يدل على التحريم ولكن الفعل لا يدل على النهي لأن الفعل لا صيغة له للنهي إذا النهي صيغة يطلب منك فيها الكف عن إيجاد الفعل فنهى ولذلك الشريعة قائمة على أمر ونهي قال في الصحيحين ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت هذا الأمر وما نهيتكم عنه فاجتنبوا إذا في الأمر قال ما استطعت لأنه يحتاج إلى إيقاع فعل والنهي لم يقل وما نهيتكم عنه فانتهوا عن ما استطعت الاستطاعه بالامر بالأمر لأنه تكليف بإيجاد فعل والإيجاد يحتاج إلى عناء ولم يربط الاستطاعة بالنهي فلم يقل وماليتكم عنه فانتهوا فيما استطعتم لأن النهي غايته الترك، لا يحتاج إلى جهد لإيقاع فعل بل غايته هو ترك فالترك مستطاع بكل حال أما الفعل لأن توقع الفعل قد يتسنى لك ذلك وقد لا يتسنى فإذا قلنا لك حج صلي صم فقد تستطيع أن تحج أو أن تصوم أو أن تصلي وقد لا تستطيع على وصف ما وإذا قلنا لك لا تسرق لا تزمي لا تقتل فلم نكلفك فعلا وإنما كلفناك أن تترك الفعل فهذا هو السر في كونه ربط الاستطاعة في الأمر ولم يربطها بالنهي إذن النهي استدعاء الترك بالقول لا تفعل كذا مم... مم... تمام ممن هو دونه على سبيل الوجوب أي أن الناهي ينهى من هو دونه على سبيل الإلزام أي يلزمك بأن تنتهي ولذلك قال علماء الأصول الأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف, صارف. إذا الأصل في النهي أنه يدل على تحريم ما لم يأتي صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهه أو إلى غير ذلك قال والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه اي انك اذا فعلت ما نهيت عنه استدللنا بنهي الشرع لك على فساد الامر الذي فعلته وقد نهيت عنه مثل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل وهو حاق حاق اي مضرور بالبول او الغائط فإن صلى الرجل وهو حاق ففي المسألة قولان لأهل العلم منهم من قال صلاته باطلة ومنهم من قال صلاته صحيحه وعليه الإث سبب خلافهم أن النهي يدل على فساد المنهي عنه فلما نهاك أن تصلي أو أن تحاق فأوقعت الصلاة على وصف النهاك عنه استدلنا بالنهي على فساد او على بطلان الصلاه كذلك العقود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الا كلب صيد فاذا بعت او اشتريت فان العقد باطل ولا ينبني عليه اثر العقود الشرعية لان النهي عن الشيء دليل على بطلانه وفساده اذا قد يأتي النهي في عبادة او في معاملة فاذا نهاك عن اصل العبادة لا صلاة بعد العصر ثم صليت فصلاتك باطله اذا فالنهي عن العبادة ينقسم الى قسمين ان ينهك عن اصلها أو أن ينهك عن وصف في أصلها النهي عن العبادة ينقسم إلى قسمين أن ينهك عن أصلها أو أن ينهك عن وصف مرتبط مرتبط بها. مثال الأول لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس ولا صلاه بعد الفجر لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس هذا النهي نهي عن اصل العباده ام عن وصف عارض فيها عن اصل العباده فمن صلى بعد العصر قلنا صلاتك باطله وعليك ال على تفصيل متى بعد العصر قبل اصفرار الشمس بعد الصفرار الشمس هذا باب اخر بابه في الكلم ولكن لما يأتي الحديث في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبسط احدكم ذراعيه في الصلاة في, صلاة في صلاتهم بساطة الكلب يعني ما يأتي في السجود يجعل مرفقيه ملتصقين في الأرض، هذا نهي عن أصل العبادة أم عن وصف عارض فيها؟ ما الفرق؟ في الأول يتفق الأصوليون عن على أن الأصل في النهي عن أصل العبادة أنها باطلة، فإذا نهيت عن أصل العبادة فهي باطلة، لأن النهي يقتضي الفساد. لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد حديث صحيح مسلم طيب وأما إذا جاء النهي ليس على أصل العبادة وإنما جاء النهي عن وصف فيها كنهيه أن يسجد الرجل وأن يجعل وأن يفرش ذراعيه بساط الكلب هذا نهي عن وصف في العبادة فتنازع فيه الأصوليون على قوله واضح منهم من قال النهي عن الوصف كالنهي عن الأصل ومنهم من قال النهي عن الوصف ليس كالنهي عن الاصل بل العبادة صحيحة ولكن عليه الاسم في مخالفته ما نهي عنه قال رحمه الله والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ممن هو دونه على سبيل الوجوب دونه فوقه. فوقه ويدل على فساد المنهي عنه فإن كان النهي في أمر في أصل من أصول العبادة حكمنا ببدعته وببطلانه وإذا كان النهي في عقد من عقود المعاملة حكمنا ببطلان العقد وذروا البيعات فمن باع واشترى بعد أذان الجمعة فإن الصواب أن عقده باطل لأنه نهي عن أصل ذلك العقد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإذا لم تذر البيع وبعت واشتريت بعد الأذان فإن الصحيح عند كثير من أهل العلم أن العقد باطل وعند بعضهم قالوا صح العقد مع الاسم. ما الفرق بين الأمرين فرق واضح إذا قلنا العقد باطل فلم يترتب على هذا العقد آثاره الشرعية فلا أنت تملكت الثمن ولا الاخر تملك السلعة وكلاكما آثما وإذا قلنا صح العقد قلنا ترتبت عليه الآثار الشرعية فأنت ملكت الثمن وذاك ملك السلعة ولكنكما وقعتما في الإثم واضح الفرق؟ معا. قال دقيقة قال ويدل على فساد المنهي عنه نعم إذا قلنا أن العقد وقع باطلا فإذا ما اشتريت مني طعاما فإنه لا يحل لك أكله بل يجب إبطال ذلك العقد الذي تم بعد أذان الجمعة إلا أن يصحح العقد بعد ذلك وننشئ عقدا جديدا هذا على قول من قال أن العقد باطل ولكن من قال أن العقد من قال إن العقد صحيح وهو آثم يقول يحل لك الطعام والشراب ولكن أنت آثم إذ خلفت أمر ربي واضح الفرق؟ نعم لا شك أن الصواب بطلان العقد لماذا؟ لأن الشرع إذا نهاك عن عقد قد يكون حلالا قبل ذلك ولكن نهي الشرع لك بمنزلة نهي الشرع لك عن بيع الخمر لا فرق فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن بائع الخمر وشارها تقول طيب أليس هذا قد كان حلالا لي قبل الجمعة نقول لك بلى ولكن حرم لحرمة الزمن لحرمة الزمن نعطيك مثالا الله جل وعلا يقول في كتابه فاعتزلوا النساء في الآية فاعتزلوا النساء في المحيض فصار معاشرتك لها في المحيض صارت ذنبا واثما وإن كانت هي حلال لك في الاصل ولكن الشر حرمها عليك في هذا الوقت فمن فرق بين أن تحرم عليك مأتك فتعاشرها في حيضها فتأثم وبين أن الشر حرم عليك البيع والشراء بعد الجمعه إذا قلت أصحح العقد لأن أصل هذا الشيء حلال نقول لك أصله حلال في غير هذا الوقت لذلك الصحيح الذي عليه بعض المحققين وهو ظاهر الأدلة أن العقد باطل لأن ما في فرق عند بين أن ينهك عن بيع وشراء في هذا الوقت أو أن ينهك عن بيع وشراء الخمر واضح هنا قال لسه نتكلم عن الصيغة قال وترد صيغة الامر والمراد به الاباحه او التهديد او التسوية او التكوين حاصل هذا المبحث انه يتكلم عن صيغة الامر وفاته رحمه الله أن يتكلم عن صيغة النهي ماذا نقصد بقولنا صيغة نقول الأصل في الأمر الوجود ولكن متى أعلم أن هذا اللفظ أمر في لغة العرب أو يدل على الأمر ومتى أعرف أن هذا اللفظ نهي او يدل على النهي اما صيغ الامر فعده من صيغته الصيغه المباشره في الامر وهي افعل استجيبوا لربكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه اطيعوا الله اطيعوا الرسول اتقوا الله ربكم الصيغه المباشره في الامر فهذه يعرفها الناس بطبيعة علمهم بلغة العرب ومن صيغ الأمر التي تدل على الأمر أن يستعمل الشرع وصفا يدل على مراده للأمر مثاله قال غسل الجمعة واجب على كل محتل الحديث في الصحيحين فقوله ما قال هنا اغتسلوا يوم الجمعة لكن وصف غسل الجمعة بوصف استدللنا به على أنه آمر به قال غسل الجمعة واجب على كل محتل إذن الأمر إما أن يأتي بلفظ صريح. افعل وكذلك وكذلك النهي لا تفعل ولا تقرب الزنا ثم بعد ذلك قد يأتي الأمر بصيغة وصف للمأمور كقوله غسل الجمعة واجب على كل محتل وكذلك في النهي قد يأتي بلفظ يدل على مراده كقوله حرزمت عليكم أمهاتكم لم يأتي بصيغه النهي المباشر لا تنكحوا أمهاتكم لا قال حرزمت عليكم أمهاتكم أمها حرمت عليكم أمهاتكم إذا وصف نكاح الأمهات بالتحريم فاستدللنا بذلك على أنه نهى عنه كما وصف وصل الجمعة بالوجوب فاستدللنا على أنه آمر به كذلك أن يأتي باللفظ التي تشعر بالإلزام قال تعالى ولله على الناس حج البيت فلما قال ولله على الناس دل ذلك على الامر بالحج السلام ورحمة الله وكذلك العكس قد يرد بالصيغه التي فيها ما يدل على العقوبه قال تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسي... وسيصلون شعرا ما قال لا تأكلوا مال اليتيم هنا ولكن رتب على أكله العقوبة فاستدللنا بترتب العقوبة على أنه ناهن عن أكل مال اليتيم لا تنكحوا هذه الصغر مباشرة راجل تمام؟ تمام طيب إذا هذه الأساليب تدل على الأمر او تدل على النهي فيجب على طالب العلم أن يراعي سياق النص لكي يفهم المراد أنه مأمور أو منهي أو منهي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 أن يطلق لفظ الفرض أو يطلق لفظ التحريم، ففي الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، لم يقل هنا أمر بزكاة الفطر، وإنما وصف زكاة الفطر بأنها مفروضة، فاستدللنا بقوله، قول ابن عمر. وقول أبي سعيد فرض رسول الله زكاة الفطر أنه أمر به لذلك قلت في أول شرح هذا الكتاب قلت أنه لا يستطيع طالب العلم أن يستغني في علمه عن لغة العرب بل يجب عليه أن يتحصل من علوم وقواعد اللغة ما يساعده على فهم النصوص الشرعية قال وترد صيغة الامر والمراد به الاباحه او التهديد او التسوية او التكوين احنا قلنا ان الاصل في الامر الوجوب ولكن قد يخرج عن هذا الاصل بدليل فقد يرد الامر يقصد به الاباحه قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فليس واجبا على كل مصل فرغ من صلاة الجمعة أن يذهب للتجارة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل. فليس واجبا على كل مصل فرغ من صلاة الجمعة أن يذهب للتجارة لماذا؟ قال ما كنا نقيل إلا بعد الجمعة يعني ما كنا ننام إلا بعد أن نصلي الجمعة اذا معنى ذلك ما كان الصحابة هنيئا مريئا اذا معنى ذلك أن الصحابة ما كانوا كلما صلوا الجمعة خرجوا يتاجرون فهذا من الأدلة البينه على أن المراد بأمره فإذا قضيت الصلاة فانتشروا على وجه الإباحة أي لمن أحب ذلك وقد يرد الأمر يراد به التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إيه معنى اعملوا ما شئتم هذا أمر الله يهدد الكفار، ولكن السيا دل على أنه قفض التهديد. قال إنه بما تعملون بصير، أي إن الله سيجازيكم على ذلك. كما يقول الرجل لابنه افعل ما تشاء، فستعلم ما الذي سيحل بك. إيش كذا؟ طيب قال أو التسوية بين أمرين. اما ان تفعل هذا او ذاك او التكوين او ان يطلب منك ان توقع الفعل السلام وان تكونه وان توجده في الوجود نقف عند قول المؤلف رحمه الله العام والخاص ان توقع الفعل ان توجده ان تكونه ان توقع الصلاة مثلا واضح؟ اه لا شك احنا قلنا ان الاصل في الامر الوجوب ما لم يصرفه صارف اذا نقف عنه وامام فهو كذا ان شاء الله طيب غدا هيكون ليلة 27 هل نستطيع